استمع وأعد ثم لاحظ قراءة الكلمات إذا دون أبي باب نور دين على طالب رسول طبيب سلمة أوتينا حاسوب قومي موسى